له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكينا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم, فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم أجورهم ويزيدون من فضله وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليه ولا نصير سُقِطَ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَغُفْرَانٍ ويهديهم إليه صراط مستقيم.